وَمَا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا 110. ومن قتل مؤمنا خطأا رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ودية مسلمة إلى لله انا انصدق فان كان من قوم نعذ ولكم و هم وَ مِنَ وَإِن كَانَ مِن قَ فَنَكُ وَبَين غ فَقُم فَذةُ كحرير رقبه من امنه أملن يجد فصيا نشرا متتابع عين مَكَانَ اللهُ عَلِيمًا شَائِقًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَنَّاتٌ نُخْلَى ban ku la ji wa lananngu dadan gu Gulf alannta كذلك كنتم من قبل فهما